действий điogen Tu ätä tä خدهم عن السبيل Allah لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر رب كتابها فألقه إليهم ثم تغل عنهم كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله نورًا عَلَى أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد نُرِيدُ أَن نَّنْزِعَكَ فَانظُرْ مَاذَا تُمُرِينَ قَالَتْ إِنَّ الْمُنُكَّ إِذَا دَخَلُوا قرية َ ذَّ تَ وَكَذَكَ يَمُ وَإِن موسِلَنتُ إلَ